يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوله تعالى أن تعبدوا إلا الله إنني لكم من نذير وبشير هذه الآية الكريمة فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة العظمى التي أنزل القرآن من أجلها هي أن يعبد الله جل وعلا وحده ولا يشرك به في عبادته شيء لأن قوله جل وعلا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله الآية صريح في أن آيات هذا الكتاب فصلت من عند الحكيم الخبير لأجل أن يعبد الله وحده سواء قلنا إن أن هي المفسرة أو أن المصدر المنسبك منها ومن صلتها مفعول من أجله لأن ضابط أن المفسرة أي يكون ما قبلها متضمنا معنى القول ولا يكون فيه حروف القول ووجهه في هذه الآية أن قوله أحكمت آياته ثم فصلت فيه معنى قول الله تعالى لذلك الإحكام والتفصيل دون حروف القول فيكون تفسير ذلك هو أن تعبدوا إلا الله وأما على القول بأن المصدر المنسبك من أن وصلتها مفعول الله فالأمر واضح فمعنى الآية أن حاصل تفصيل القرآن هو أن يعبد الله تعالى وحده ولا يشرك به شيء ونظير هذا المعنى قوله تعالى في سورة الأنبياء قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون ومعلوم أن لفظة إنما من صياغ الحصر فكأن جميع ما أوحي إليه منحصر في معنى لا إله إلا الله وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيها من عن آيات الكتاب أن حصر الوحي في آية الأنبياء هذه في توحيد العبادة حصر له في أصله الأعظم الذي يرجع إليه جميع الفروع لأن شرائع الأنبياء كلهم داخلة في ضمن معنى لا إله إلا الله لأن معناها خلع جميع المعبودات غير الله جل وعلا في جميع أنواع العبادات وإفراده جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات فيدخل في ذلك جميع الأوامر والنواهي القولية والفعلية والاعتقادية والآيات الدالة على أن إرسال الرسل وإنزال الكتب لأجل أن يعبد الله وحده كثيرة جدا كقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا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 في سورة الفاتحة وسنق... وسنستقصي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في سورة الناس لتكون خاتمة هذا الكتاب المبارك حسنا قوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يوم تقع متاعا حسنا إلى أجل مسمى الآية هذه الآية الكريمة تدل على أن الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى من الذنوب سبب لأن يمتع من فعل ذلك متاعا حسنا إلى اجل مسمى لأنه رتب ذلك على الاستغفار والتوبة ترتيب الجزاء على شرطه والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن سعة الرزق ورغد العيش والعافية في الدنيا وأن المراد بالأجل المسمى الموت ويدل لذلك قوله تعالى في هذه السورة الكريمة عن نبيه هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم وقوله تعالى عن نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مذرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة ضيبة الآية وقوله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الآية وقوله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ذيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور يبين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا يخفى عليه شيء وأن السر كالعلانية عنده فهو عالم بما تنطوي عليه الضمائر وما يعلن وما يسر والآيات المبينة لهذا كثيرة جدا كقوله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقوله جل وعلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وقوله فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء الآية ولا تقلب ورقة من المصحف الكريم إلا وجدت فيها آية بهذا المعنى أيها المستمع الكريم سوف نستكمل حديثنا حول الآيات الدالة على سعة علم الله سبحانه وأنه قد أحاط بكل شيء علما في لقائنا القادم بإذنه تبارك وتعالى فإلى ذلك الحين أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته